بوك تو چينج خمسون خمسون لا بشجنة في المسبح في المسبح أستاذ يسته الجو حارون اليوم الجو حار اليوم. مرجم لا بيشينا. هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ أي كيف سمرج س النادي؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ أي النпросوب هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ un slip de baie. هل معك ميور رجالي؟ هل معك ميور رجالي؟ I un costume de baie. هل معك ميور حريمي؟ هل معك ميو حريمي؟ Știi să înnoți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. să faci Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. Îl testiți. هل تستطيع القفز في الماء؟ أوند هيستة دوشول. أين الدوش؟ أين الدوش؟ أوند هيستة كابينة دسكيمب. أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ unde sunt ochelarii de înnot? Unde sunt ochelarii de înot? Unde Este adâncă apa? înot? Unde mău amic? de el mău amic? Este curată apa? mău نظيف يستي قلد أبا هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ مي فريق أنا بردان أنا بردان أبا يستي برى ريجي الماء بارد جدا الماء بارد جدا. Yes, aku ding apa. من الماء. سأخرج الآن من الماء.